بوك تو دويس فرزيجي اثنى عشر أثنى عشر بوتوري. المشروبات المشروبات يو باو شاي انا اشرب شاي أنا أشرب شاي يو باو كفا أنا أشرب قهوة أنا أشرب قهوة يو باو أبا منرالة أنا أشرب مياه معدنية أنا أشرب مي معدنية باي چاي كل مي أتشرب شاي مع ليمون. أتشرب شاي مع ليمون. بي كافا كو زهر. أتشرب قهوة مع سكر. أتشرب قهوة مع السكر. بي آبا كو جيتسا. أتشرب ماء مع ثلج. أتشرب ماء مع الثلج؟ Aici este o petrecere. Hună tu jeduhafla. Hună tu hafla. hafla. Oamenii beau șampanie. Nsu esrabuna șampania. El nas esrabun șampania. Oamenii beau vin și bere. Nsu esrabuna hamr, webira. الناس يشربون خمر وبيرة بي. алкогول. أتشرب الخمر؟ أتشرب الخمر؟ بي. ويسكي. أتشرب ويسكي؟ أتشرب ويسكي؟ بي. كولا مع رم. أتشرب كولا مع رام؟ أتشرب كولا مع روم؟ ميه نمي place شامpanية لا أحب الشامpanية لا أحب الشامpanية ميه نمي place vinul لا أحب الخمر لا أحب الخمر ميه نمي place بره لا أحب البيرة. لا أحب البيرة. Babelu lui îi place laptele. الرضيع يحب اللبن. Copilului îi الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. فمي îi place sucul de portocale și cel de grapefruit. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت.